الله الذي له ما في السماوات وما في لرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا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 عزيز الحكيم، ولقد رسلنا موسى بآياتنا أنخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذا جاكم من فرعون يسومونكم سورا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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا. قالوا ان كفرنا بما اوصلتم بي واننا في شك مما تدعوننا اليه لاهي شكون فاطر السماوات ولرض يدعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخر لكم بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا تريدون أن تصدونا عما كان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ وَيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى الظالمين ولنسكنن نكم لغض من ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من وراء في جهنم ويسقى مما صديد يتجلقع ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وما هو بميت أم أَمْثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الْرِّيَاحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقَدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ألم تر أن الله خلق السماوات ولض بالحق إن يشأ يذهبكم ويات بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء اولئك الذين استكبروا اننا كنا لكم تبعا فهلنتم فهلنتم مغنون عنا من عذاب سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي لمه إنت ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان وما كان لي عليكم من سلطان ان فَاسْتَجَبَتْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين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 apa kau lihat bagaimana Allah memberikan sebuah kata yang baik seperti pohon yang baik yang akarnya tetap dan akarnya di langit, ويضرب الله لمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق لرض ما لها من قرار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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَالِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِيسَا الْقَرَارُ وَجَعْلُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرًا وعدانيةً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 فسألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إن الإنسان لغلوم كفا وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني Ya an Nabudal Aslam Rabb Inna Huu N Abdullah N Kediri Min Al Nas F Man Tabi'ani F Inna Huu Minni انك غفور رحيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرظ ربنا ليقيم الصلاة فجعل فِداءً من الناس تهوي إليهم ورزقهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخ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 مهطعين مطنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيكون الذين غضموا ربنا فَيَقُولُ الَّذِينَ غَضَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلِ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ قاذل ما لكم من زواد وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم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 إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهاب وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وترشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ